Book 2 New Zitatate 28 The hotel and kisat The hotel and kisat The hotel and kisat The hotel and kisat The hotel and kisat الدوش لا يعمل الدوش لا يعمل لا يوجد ماء ساخن لا يوجد ماء ساخن هل من ترغولوني؟ اي يمكنكم ان تكلفوا احدا ليصلحه؟ اي يمكنكم ان تكلفوا احدا يصلحها؟ سكا تليفون نضم لا يوجد تليفون في الغرفه لا يوجد تليفون في الغرفه سكا تلفزيون نضم لا يوجد تلفزيون في الغرفه لا يوجد تلفزيون في الغرفه ضوما سكا بالكون لا يوجد بالكون شرفه للغرفه لا يوجد بلكون للغرفة الضمة هيش shumë شومشمة الغرفة صاخبة الغرفة صاخبة الضمة هيش shumë وغل الغرفة صغيرة جدا الغرفة صغيرة جدا الضمة هيش shumë اهرت الغرفة معتمة جدا الغرفة معتمة جدا. الإنغرهيا نو فونسيونون. التدفئة لا تعمل. التدفئة لا تعمل. الكونديزيونيري نو فونسيونون. المكيف لا يعمل. المكيف لا يعمل. تليفزيوري إست إي بريشور. التلفزيون معطل التلفزيون متعطل نوك ما بلقان هذا لا يعجبني <تصفيق> هذا لا يعجبني است شومي سترينت السعر عال جدا علي <تصفيق> السعر غالي جدا اكن دو ني جوم متلير عندكم ما هو ارخص؟ عندكم ما هو ارخص؟ A kakatu afër ndonjë bujtin për të rrint. هل يوجد بيت شباب بالقرب من هنا؟ هل يوجد بيت شباب بالقرب من هنا؟ A kakatu afër ndonjë hotel? هل يوجد بنسيون بالقرب من هنا؟ هل يوجد بنسيون بالقرب من هنا؟ اكاتو افر دوني ريستوران. هل يوجد مطعم بالقرب من هنا؟ هل يوجد مطعم بالقرب من هنا؟